التاريخ عبره وابدا الرحله بعبره واجعل الايمان زادك لو سقاك الوقت مره لو سقاك الوقت مره هاي الحياه دي مشاهد والمطر ابتدى بقطره والبشر مؤمن وجاه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 زكاة لا انما تلطف معه وقال له ديك هدئة ارضه ان انت تقبلها منه فعلا رجل الفقير الخادر اللي هي النوقة ديك فرح بها فرح شفيت جدا جدا جدا وبدأ يأكل منها او يشرط منها ولاده كل يوم الحليب بتاعها ويتنقل بها لأي مكان هو عايز يروح مرت الايام وجيه فاصل كانوا في الربيع مرت الايام وجيه فاصل الخاص الصيف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 الزرع بتاعتهم منها ويبتئوا هم ايه يعيشوا حياتهم بيها بالفعل الراجل خد الراجل غني ده خد جاله وراح يدور على الانفاق ديت وخد معاه عياله الثلاثه وصل للانفاق الانفاق اللي هو فيها الميه ديل نزل لتحت وبدا يدور على الميه ولاده واقفين فوق مستنين ان هو يخرج الراجل طول تحت جدا جدا جدا اتاخر قوي فأولاده بدأوا يقول له عليه لكن ما فيش حد فيهم قادر انه ينزل لان كله خايف انه يتوب في الأنفاء دي ان الفاء دي متفرعة تحت فكله خايف انه يتوب تحت ويموت فضلوا مستنيين ابوهم مفيش لحد ما المهار فتلع تاني يوم برضو الراجل ما يطلعش يوم واثنين وثلاثة مستنيين ان ابوهم يطلع ما فيش ابدا طلوع فقالوا الأولاد قالوا يظهر ان يبقوا كده مات وابونا خلاص يعني الدفن تحت الأنفاء ديتهم حدش يقدر يوصلوا فخلاص كده احنا نرجع وخلاص قصده ما شافهاش والله يرحم ابونا رجع